وإلى الصحو نشرد وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم تعيرت وإلى الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار كنة والليل إذا عسَّس والصباح إذا تنفَّس فالليل إذا عسَّس والصباح إذا تنفَّس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 وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تتاءون إلا أن يتاء الله رب العالمين